يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أرى بعض كبار السن الأميين أرى بعض كبار السن من الأميين يتوضعون ولا يغسلون أعقابهم ولا يصيبها الماء لجهل أو لعجز فما توجيهكم في ذلك وهل صلاتهم صحيحة لا بد أن يبلغوا بذلك ويمروا بغسل أرجلهم كاملة ولا يتركون على جهلهم فإن تركتهم على جهلهم فأنت المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى فعليكم أن تبلغوا هؤلاء وتعلموهم كيف يتولعون وكيف تطهرون وكيف يعبدون الله سبحانه وتعالى فهذا الشأن العلماء وطلبة العلم أنهم يعلمون الناس امور دينهم تعليم واما ان يختصر على المحاضرات والمواعظ والتخويف فهذا لا يكفي وليس هذا هو التعليم تعليم ان تتعلم الناس كيف يتطهرون تعلم الناس كيف يصلون تعلم الناس كيف يدفعون زكاة أموالهم إلى آخره وقبل ذلك تعلم الناس العقيدة تحذرهم من الشرك وتبيّن لهم أما مجرد أنك تعرف ساعة ونص ساعة وتكلم بالوعظ والتذكير وهذا ما يفيدهم من ناحية عباداتهم نعم يفيدهم تخويف وترغيب وترهيب لا بس لكن هذا لا يكفي مع جهلهم بأمور دينهم الدعاة الآن كثير كما يقال جمعيات دنيا لكن التعليم ما فيه تعليم وهذا نقص عظيم يجب على المسلمين أن يتنبهوا له يبدأهم بتعليم الناس أمور دينهم عباداتهم عقيدتهم في في أول شيء، ثم يأتي دور الوعو والتلkir والترغيب والتريح نعم.